إنها الصلاة وما أدراك ما فضل هذه الصلاة إنه الخير العظيم والذي من أصبح فينا ومنا معافا آمنا في سربه معافا في جسده عنده وهت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ليدرك هذا الخير العظيم من هذه الأركان والواجبات أيها الإخوة والكرام في هذه الأثناء ينادى لصلاة المغربي من النساء الشريف <تصفيق>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 اشهد ان محمد رسول الله حيا ایا در صلا حيّا على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة